صاحوا جميعا بصوت واحد مبتهجين كانوا فرحين بانتهاء عهد ساحرات أوبالز وما حمله لهم من كروبات التفت يوسف نحو حبيبة التي كانت تأن من ألم ساقها فاقتربت ميسان معه لتتفحصها كانت ساقها قد بدأت تتورم وتزرق يبدو أنها شرخت أو كسرت استوقفتها حبيبة وأخبرتها بما حدث لبناتها الثلاث سالت دموعها عندما علمت بموتهن مدت حبيبة يدها بالحجر الأخضر وقالت لها زمرد هنا التقطت ميسان الحجر بوجل واحتضنت كم هو غريب حال تلك المرأة تلك هي المحاربة بحق كيف صمدت أمام ما رأته وعاشته وعانته في تلك الدروب العجيبة ثم مذاقته من ظلم زوجها وضلال بناتها الساحرات حررت ابنتها وأخرجتها من الحجر فهرعت زمرد تختبئ في حضن أمها وهي ترتجف كانت تشتاق إليها فقد حبست لفترة طويلة ولزمت المعبد لتحمي أمها من بطش شقيقاتها الثلاث على صوت بكائهما فاقتربت لؤلؤة وأحاطتهما بذراعيها الرقيقتين بقينا مع حبيبة في الكوخ لفترة طويلة وكانت تكتم أنينها من ألم ساقها احتراما لألم قلوبهن الأشد ولما أرهقهن البكاء تحاملت ميسان على جرح قلبها وقامت لتؤدي واجبها وضمضت لحبيبة ساقها وجلست مع ابنتيها لؤلؤ وزمرد ووضعنا كفوفهن على ساقها المصابة وأغمضنا أعينهن في آن واحد وجلسنا في سكينة وكأن على رؤوسهن الطير شعرت حبيبة بحرارة تتخلل عظام ساقها ثم أحست وكأنها قد تحولت إلى قطعة من الجليد رفعن أيديهن وسألتها لؤلؤة بماذا تشعرين الآن؟ تحسست حبيبة موضع الألم فلم تجد أثراً له وقفت على ساقها وسارت بحذر وهي تتعجب قالت بظهول وكأن الكسر قد التحم قالت ميسان بخفوت حمدا لله على سلامتك ابنتي عادت ميسان لصمتها الحزين واحتضنت ابنتيها في صمت وجلست حبيبة تتأملهن وتذكرت حديثها مع لؤلؤ عن البحر وكأنها كانت تتحدث عن أمها على رقة جسد لؤلؤة كانت تلك الفتاة تحمل هموماً كالجبال ورغم قوتها العظيمة فهي تبدو ضعيفة للناظرين أما ميسان فهي حقاً تشبه البحر خارج الكوخ جلس يوسف بجوار موراي تحت شجرة وارفة الظلال بالبستان سأله موراي هل اقترب موعد رحيليكما؟ يبدو هذا يا صديقي شعر مراي بغصة في حلقه وقال هل من الممكن أن تبقيا هنا للأبد؟ لا أظن هذا لو بقينا سنموت نحن لا ننتمي لهذا العالم دمعت عينا مراي فقال بصوت مزقه البكاء قبل أن ترحل أترك لي هذا يا سيدي لأتدثر به عندما أشتاق إليك ولأشم رائحتك اهدز وجدان يوسف وارتجفت يداه أراد أن يقول شيئا ليخفف عنه لكنه كان يعلم أن هذا النوع من الشعور بالفقد لا يزول قال بصوت متحشرج وهو يكتم البكاء سمحني يا موراي هرول مراي مبتعداً عنه ليخفي دموعه وجلس يوسف مكانه حزيناً ليته يستطيع البقاء هنا للأبد ليته يستطيع عادت هيدرانجيا مع زوجها وابنها للقلعة البيضاء تلفتت شقيقتها دلديولاس أكثر من مرة وهم يخرجون من البستان في موكب عظيم ومعهم حراسهم وجنودهم الأوفياء كانت تبحث عن عبيدة وتسير وقلبها يلتفت أراد عبيدة أن يصرح بحبه لها ويطلبها للزواج وكان يتخبط في تردد هل يخبرها أم لا؟ وهل ستقبل بالزواج منه أم لا؟ دلف إلى كوخ موراي وارتدى أحسن ثيابه وتعطر وأقبل فوجدها تخرج من البستان هرول خلف فرسها وأوقفه وضع يده على صدره وحياها بوقار وكأنه يراها لأول مرة كانت عيناه تشعان حبا وشوقا تاهت منه الكلمات عجز لسانه عن البيان وكان البليغ في قومه نسي للتو كل النصائح التي كان ينصح بها يوسف طال صمته وهو يتأملها وكانت تنتظر أن يبوح بشيء ليريح قلبها رد لها الوشاح وتراجع خطوتين للخلف ووقف يتخبط أمامها في حرج التقطت الوشاح منه بيد ترتعش شعرت بضيق وكادت تسقط من فوق جوادها لكنها تماسكت قال متلعثما أريد أن… أ... أ... أين تذهبين؟ إلى القلعة مع أختي وزوجها لاحظت تخبطه وتلعثمه فسألته ما بك يا عبيدة؟ هل سلكت دربا من دروب أوبال مرة أخرى؟ قال في الطراب <تصفيق> لا، لكنني لكنك ماذا؟ أحب أخذت شكوكها تربو وتتضخم هل أحب عبيدة فتاة من هؤلاء؟ حبيبة أو لؤلؤة؟ ولهذا أعاد إليها الوشاح؟ جف حلقها وتسارعت دقات قلبها قالت وهي تعصر الوشاح بيديها هنيئا لك مسح وجهه بكفيه وقال لكنني لا أجرؤ على التصريح لها بمكنون صدري رنت إليه وسألته وهي تخفي توترها <تصفيق> لماذا؟ قال متلعثما تعلمين أنني من قبيلة عربية و... بتر كلماته ووقف يفرك كفيه فقالت وقلبها يهوي أعرف عنك كل شيء يا عبيدة أخبرتني حبيبة بقصتك بالتفصيل اقترب من فرسها الذي كانت تمططيه وأمسك بسراجه وقال لا أملك من المال ما يؤهلني للزواج من أميرة تنفست الصعداء قالت تتلفت يمينا ويسارا كعصفور تائه في البستان لكنك غني الخرق والنفس عقد حاجبيه قائلا ليس لدي قصر عظيم أسكنها فيه لكي تشعر بالأمان ولا أملك قلعة أسوارها عالية أشاحت بعينيها بعيدا عن وجهه وقالت ستكون أنت حسمها وسكنها لست أميرا ولا ملكا ولا قاطعته قائلة لكنك فارس مقدام قال بحزن فقدت أهلي وعشيرتي ستكون هي أهلك وعشيرتك أنا أنت ماذا سحب نفساً وأكتمه وثبت عينيه على وجهها وقال هل تقبلين الزواج مني على حال تلك يا أميرتي؟ بسط كفيه ورفعهما أمامها خاويتين خلعت تاجها وقالت لست أميرة ماذا؟ هذا التاج لا قيمة له عندي إلا لو وضعته أنت فوق رأسي وتلك القلعة الحصينة لم أشعر فيها بالأمان منذ وفاة أبي كلما تأملت حالي شعرت أن ليس من حقي أن أحبك أو أتزوجك حتى لو كنت أحبك حبا جارفا لا مناصة من أن أطوي جوانحي على سري فأنت تستحقين أميرا يليق بك قاطعته قائلة ان كنت لا تملك سوى خيمة هنا بالبستان فأنا راضية ثم أردفت بعينين دامعتين يا عبيدة لولا علمي بما يحجبك عن طلبي للزواج ما صرحت لك بكلمات تلك دققت فيه النظر لبرها ثم ازدردت ريقها بصعوبة وقالت عندما التقيت بك في الدروب خفق قلبي مرتين مر هناك ومر هنا وجرحت بينهما أيام جرح وبقيت أنت حلمي الذي أنتظره طويلا قال بنبرة أسيفة لم يكن الفراق بيدي قالت بصوت تقطعه الدموع حمدا لله أن تلك الدروب قد أغلقت للأبد خشيت أن ترحل مرة أخرى ثم ألقت وشاحها عليه مرة أخرى فالتقطه بيده وضمه لصدره قالت وهي تبتعد أطلبني من زوج أختي وفور أن خرجت من البستان كان أبهر بين يديه يصهل بعضوبة كان ينصط لحديثهما هو والشقراء ويترقبان في تلهف كلمات سيدهما لمحبوبته أحنى أبهر رأسه وقال بحماس هيا يا سيدي أسرع سنسابق فرسها ونلحق بالأمير كرشاب وثبع بيدا واعتلى صهوة جواده الحبيب وانطلقا يركضان في بستان الحب وفاز عبيدة بقصب السبق ضج البستان بضحكات الحزاورة الصغار وكان مراي ورفاقه في غاية السعادة فقد أصبح بيت بركات أو أوبالس ملكاً لهم بعد أن منحتهم زوجته السيدة ميسان البستان بما فيه وصارت ميسكا الآن صاحبة لقب جديد فهي أم الحزاورة وسيدة بستان حيزون بقيت خيول الكحيلان الستة بالبستان وكانوا فرحين برفقتهم وستتزوج الترياق أخيرا من المسوم انتقل أهل قرية الدحنون إلى المنطقة التي يحكمها كرشاب وأخوه فقد رحب برعايتهم وضمهم لرعيته بعد دمار قريتهم بالكامل نشأت صداقة جديدة بين المجاهيم وسكان معبد مدينة ديرينكويو من الجن الصالح بعد أن تمكنوا من السيطرة عليها رحل الشريف أرسلان في هدوء حلقت روحه في سلام بعد مغادرة حبيب لغرفته تفقده سكان المعبد من الجن كعادتهم، وحزنوا لوفاته، وقاموا بدفنه في نفس الغرفة التي دفن فيها زوجته بهار، وعاش فيها تقتات عليه الوحدة لسنوات طويلة. غمرت السكينة تلك الغرفة، وتوهجت الأحجار المشعة، وازدادت تألقاً وضياء وأغلقت الغرفة للأبد، سارت الحوراء مع ابنها الزاجل الأزرق يتقدمان قومهما وحلقت فوقهم الصقور فساروا في موكب مهيب عادوا إلى أرضهم ليصلحوا ما خربه أوبالس فيها ورحل حراس المكتبة إلى مقرها ليعيدوا بناءها وتطوع الكثيرون من أهل المملكة ومحبي الكتب ليساعدوهم كان الليل قد أقبل وتحت ضوء القمر كان هناك غبار من اللؤلؤ يلمع في عيني يوسف أقبلت حبيبة نحوه فتعجب عندما رآها تسير على ساقها التي ظنها قد كسرت أخرجه الظهول من حالة الحزن التي أطبقت على صدره بعد كلمات مراي الأخيرة له وهو يتابع سيرها نحوه كيف؟ قالت وهي تبتسم يبدو أن ميسان وبناتها علجنها بطريقة ما لابد أن نعود بسرعة ربما خدرنها وستحتاجين للفحص والعلاج كانت تبتسم وعيناها تشعان قالت بلطف أخبرني حراس المكتبة أننا لابد أن نذهب إليهم غدا لنسلم الكتاب ستكون أول كاتب يشهد مراسيم استرداد كتاب لكلماته سترى بعينيك عبارات الكتاب وهي تظهر على صفحاته وتستقر مكانها قال يائساً وبعدها سنعود إلى الوطن ولماذا أنت حزين؟ قال شارداً أنت تشتاقين لأهلك أما أنا فلا أملك ما يشتاق لي ومن أشتاق لجوارهم سأفارقهم بمجرد رحيلي من هنا شعرت حبيبة بالحرج قالت على استحياء وددت أن أخبرك أنني تذكرت لقاءنا الأول بالجامعة كنت قد تحدثت مع أخي عن الجيولوجيا وعن عشقك لها أليس كذلك؟ وأنك كنت تكره الدراسة في البداية ثم عشقتها بعد ذلك لكن ذاكرة مشوشة قليلاً رفع رأسه ولوح بقبضته في الهواء مبتهجا وقال حمدا لله لقد أخافني إنكارك للقائنا حتى أنني خشيت أن تكون شخصية من شخص رواياتي قالت ساخرة كيف هذا وأنت لم تكتب عني أبدا قال بعفوية بل كتبت عنك الكثير سألته بفضول في رواية؟ لم بحرج لا مجرد خواطر جلسا ساكنين تظللهما قبة السماء بجاذبيتها وقد تبعثرت فيها حفنة من النجوم حول قرص القمر الذي كان يشهد على ما في قلبيهما لم يصرح يوسف لها بالحب وكان قلبها قد بدأ يضج بالحب لكنها كانت تطويه خجلاً بين حجورات قلبها الرقيق نسمة هواء حادة الحلاوة هبت فجأة على وجهه فاقشعر بدنه لحظ يوسف أن حبيب قد أصابها ما أصابه فخلع معطفه وألقاه على كتفيها فأدخلت ذراعيها وارتدته ووقفت أمامه وقد غطست يداها واختفت في أكمامه الطويلة فضحك عندما رأاها غارقة فيه مدت يدها في جيب المعطف وأخرجت حجر أبال وقالت وهي تتأمل ألوانه الخلابة هل مزال يفتح الدروب؟ لا أظن فقد كتبت في كتاب عيش دور أن الدروب أغلقت للأبد صار هذا الحجر بلا قيمة قالت وهي تقلبه بين كفيها لكنه في عالمنا يساوي الكثير ثم رفعت عينيها تجاهه وقالت باسمة تستطيع بيع هذا الحجر يا يوسف ستصبح من الأثرياء تستطيع طباعة رواياتك وشراء بيت جديد مدت يدها تجاهه بالحجر فالتقطه وقد لمع في نفسه بصيص أمل فظل يفسح له بدى كطفل صغير عثر على الحلوى التي يحبها للتو تواثبت نظراته في فرح وقال بعد صنط لطيف هو وأستطيع أن أتزوج من الفتاة التي أحبها شعرت بالحرج الشديد واستبغ خداها بحمرتي الخجل لابد أن تهرب من أمامه الآن أشاحت بعينيها بعيدا عن عينيه لم يجد مناصا من أن يخبرها بما في قلبه فسألها متعجلا هل تقبلين الزواج من كاتب مجنون؟ كان قلبه يختلج وعيناه تتذبذبان وكأنه أصيب بساعقة غمر العرق جبينه رغم البرد الذي يلف المكان قالت وهي تنسحب على استحياء سيسر أبي بلقائك وسيصعد أخي أنس برؤيتك وجدي وأمي وأنا أيها المحارب خلعت معطفه وتركته بجواره تحت الشجرة وهرولت نحو بيت الحزاورة همست لنفسها وهي تتعثر في خطاها أيها المجنون أحببت فيك حتى تصدعاتك الخفية كان الجميع يجلسون حول المدفأة وكل منهم يحلق في عالمه الخاص مرت الليلة هادئة خلدوا جميعا للنوم أما ميسان فلم يغمض لها جفن كانت تحتضن ابنتيها وهي ممددة على الفراش وضعتا رأسيهما على صدر أمهما يجتران الذكريات أصابهن هذا السكون الذي يعقب مصيبة الموت عندما يرسل الله برحمته النعاس على من فقد حبيبا لتهدأ أوجاعه استسلمن للنوم ودموعهن تسيل ليذبل جرح الفراق فجأة لكنه سيندمل حتما في لحظة ما وستبقى الندبات تذكرهن بالماضي الذي لن ينسى أقبل الفجر يوشي التلال بتيجان من فضة استيقظوا جميعا في وقت مبكر قررت ميسان أن تلتحق بالمكتبة العظمى وكذلك ابنتها رحلنا مع يوسف وحبيبة ووصلوا جميعا لمقر المكتبة فالتحقت ميسان وابنتها بالعمل لخدمة الكتب وعالمها هناك وبعد انتهاء مراسيم استرداد كلمات كتاب أيجيدور وتماما كما حدث مع كتاب إيكادولي من قبل أقيم حفل زفاف عبيدة وجلاديولاس بالقلعة البيضاء كان رائعين وكان الحفل بديعا ودعية الحوراء وابنها وقومها للحضور أضف المغاتير جوا لطيفا على الحفل فقد كانوا يهزجون بالأشعار والأراجيز ويلعبون بالسيوف والرماح وياثبون هنا وهناك بخفة ورشاقة وفي فرح غامر كانت لحظات الوزاع ثقيلة على الجميع ترك يوسف معطفه لموراي وترك في قلبه دفءا عظيما بك كلاهما حملت قطرة الدمع حبيبة وحلقت بها وكاد الرمادي يحمل يوسف لولا وصول عبيدة الذي جاء بأقصى سرعته ليوضع صديقه الحبيب مرة أخرى ترجل عن فرسه وهرول نحو يوسف وعنقه بحرارة قال يوسف بتأثر وداعا يا رفيق الدرب سأفتقدك يا أخي لقد كنت دليلي بل أنت من كنت دليلي لقد كنت معلما لي يا عبيدة وقد احسنت شرح الدرس كنت أتخبط دوما في وحدتي بعد فقدي لأبي وأمي أشعر بالانكسار والضعف لكنني وبعد أن التقيت بك ورأيت ثباتك بعد فقدك لأهلك وعشيرتك صرت الآن أقوى قال عبيدة بعينين دامعتين هكذا الحياة يا يوسف الأرواح تصعد والأجساد تفنى ويبقى الأثر هنا ثم أشار لقلبه وأردف قائلا لن تنساهم أبدا ولكن لا بد أن تكمل طريقك وتسلك دروبك احتضنه عبيدة مرة أخرى وزفر بحرقة وهو يقاوم دموعه قال يوسف وهو يضع يديه على كتفيه لن أنسى أبداً وقوفنا معاً للصلاة في ظلمة زنزانة قلعة الديجور كان لهذا لذة لم تذق روحي من قبل ارتعاش صوتك وأنت تلهج بالدعاء لوالديك في سجودك سيظل يتردد في أذني قال عبيدة بصوت تخنقه الدموع اكتب عنه حتى لا تنسان تدري يا عبيدة ربما كتبتك لكنني تعلمت منك وربما صغتك حرفا لكنك علمتني معنى الحروف وضع يوسف يده على صدر عبيدة وقال له وصيك بيجلاديولاس رفقا بها ولا تحاسبها على ماضيها وإياك أن تعايرها بأخطائها السابقة ولا تنسى موراي وكن صديقه كما كنت صديقي وخفف عنه أوجاعه كفكف عبيد دموعه وقال وهو يلوح له وهو يبتعد وداعا يا أخ العرب افتر الثغر يوسف عن اتسامة لطيفة عندما سمعه يقولها فهمس قائلا بتأثر وداعا يا رفيق الدرب والروح حلق الرمادي حاملا يوسف وانصرف الناس تباعا وبقي عبيدة ومراي وكأن على رأسيهما الطير يحملقان في صفحة السماء ويتبعانه بأعينهما حتى اختفى تماما سار عبيدة نحو مراي والذي كان يتدثر بمعطف يوسف وناداه قائلا هيا بنا يا رفيق الدرب والروح التفت ومراي نحوه فرحا بالنداء أسعده سماعه من عبيدة تماما كما أسعد هذا النداء عبيدة منذ لحظات عندما ناداه به يوسف سارى معا في ظلال البستان يتكئ كل منهما على ذراع الآخر وبعد أيام في مملكة البلاغة وفي رحاب بستان حيزوم كانوا جميعا هناك توطدت علاقة الزاجل الأزرق بكيرشاب وعبيدة وصار الثلاثة أصدقاء أمر كيرشاب حراسه بإقامة مأدومة كبيرة بالبستان فأسرع بإحضار ما لذ وطاب من قصره كان منتشيا يرف قلبه من السعادة فقد رمم الرضيع ذاك الصدع الذي أصاب كيانه بعدما مر به وبزوجته من خطوب فعاد جدار الحب لحاله فاستظلا به فسكنت زوجته هيدرانجيا وهي تحتضن ابنها وتجلس بوداعة وهدوء بالبستان وجلست بجوارها ميسان وابنتاها حيث كانت زمرد تستند على كتف هيدرانجيا وتراقب الرضيع وفامه الدقيق وأنفه الضئيل وابتسامته الملائكية وهو يصبح في عالم الأحلام بينما كانت الحوراء تراقبها في إعجاب شديد فهي بفرستها تراها عروسا لطيفة تليق بابنها الزاجل الأزرق تعهدت الحوراء برعاية الحزاورة حيث سرت بقرار موراي ورفاقه الستة بالانضمام للمغاتير فقد أعجبها نبل موراي ورأت أن لديه من المرؤة ما يؤهله لهذا سيكون إذن هو ورفاقه من المغاتير يخفون وجوههم ويفعلون الخير مثلهم يطوفون بخيولهم كالغيث أينما حل نفع ولا ينتظرون الشكر من أحد يستغنون عن الناس فيغنيهم الله عنهم ودائما يكونون في الطليعة قررت الحوراء أن تخصص للحزاورة الصغار من يهتم بتعليمهم وتثقيفهم وتلحقهم برعيتها في القصر ولن ينقطعوا بأي حال عن زيارة هذا البستان وتحت ضوء القمر وبينما جميعهم هناك كانت لؤلؤة تقلب تلك الكرة البلورية التي عثرت عليها حبيبة بين يديها بينما مراي يراقبها من طرف خفي وهو يتساءل هل ما يشعر به تجاهها هو الوجد أم النجوة أم الشوق أم الشغف؟ لمع سطح الكرة فجأة وارتفعت في الهواء وانبثق منها وميض غريب ألوانه خلابة فاقتربت لؤلؤ من الكرة وهي تحدق في سطحها رفعت يدها وأشارت بإصبعها وصاحت في سعادة لقد تزوجا أقبلوا جميعا فرأوا يوسف وحبيبة في حفل زفافهما ضج البستان بصيحات الفرح وانطلق مراي ورفاقه يرقصون بالسيوف والرماح يوسف وأخيرا حلمي بين يدي كانت حبيبة تسير بتؤدة وهي تتأبط ذراع أبيها ويقتربان مني أمام الحضور وكنت وحيدا فأصابتني رجفة لولا كف جدها الذي لاحظا في عالي فربت على ظهري بحنان ثبتتني عيناه الواثقتان ومنحتني ابتسامته الهادئة دفءا كنت أحتاجه رحت أتخيل موراي وعبيدة ومسكة والحزاور وميسان وابنتيها معي وخلف ظهري ليتهم هنا الآن فهم عائلتي شعرت بوحشة للحظات دمعت عيناي ففوجئت بأنسي اقترب ويحتضنني وكأنه قرأ ما بنفسي وأراد أن يشعرني أنني لست وحد هنا وكان لهذا الحضن أثر عظيم في نفسي اقتربت حبيبة فسلمت على أبيها واحتضنت كفها الرقيقة بيدي وكانت أكثر مني تخبطا كنت مفتونا بنونتيها الغائرتين في خديها وابتسامتها الرقيقة انحنيت وقبلت جبين زوجة الطاهر لأول مرة نعم هي الآن زوجتي زوجتي أنا حبيبتي صارت زوجتي ناديتها أخيرا باسمها مجردا حبيبة فأصابت الكلمة معناها في عقلي ونفسي ولامست شغاف قلبي قالت ضحكة أنسة حبيبة لو سمحت قلت بتلهف بل حبيبة وحبيبتي للأبد أحبك وآه من تلك الكلمة أحبك كانت حروفها تخرج من بين شفتي ولكل حرف منها لذة ترنحت أعطافي وأنا أنظر في عينيها وأتمل وددت أن أقبض على قلبي حتى لا يطير امتزجت نفسي بنفسها فما عدت أعرف أين أنا كانت بثوب الزفاف تشبه حمامة بيضاء رقيقة تعلقت بذراعي بخفة وابتسمت فنافح ثغرها ريحاناً عندما نادتني باسمي هوى قلبي كما تهوي ورقة الشجر مع الرياح من فرط جمالها كان لها شعاع وكأنها كوكب دري سطع فجأة كانت حسناء بعضها يزين بعضا في احتشام أبحرت في عينيها بشراعي وصارت عيني لها كالمرآة المجلوة فأشرق فيها وجهها بملامحه الجميلة وغبت أنا عن المكان وعن الزمان وغابت معي وذبنا معا وسلكنا درب الحب الحلال معا وفي ذات اللحظة وبينما ينهلان من رحيق الحب كانت هناك سيدة لطيفة الحاشية على وجهها بقايا جمال متعب تجلس في عيادة الطبيب الشهير مهند فاروق استشاري الأمراض النفسية والعصبية كانت تجلس في الطراب وتنتظر دورها في الكشف وفور أن نادت الممرضة على اسمها دلفت على استحياء وجلست أمامه بوقار شديد فسألها بعد أن رد عليها التحية مرحبا سيدتي تفضلي ما شكواكي قالت بصوت مرتعش حدث لي أمر عجيب ما هو؟ دهمتها دوامة من الانفعالات جالت في صدرها وارتفعت لرأسها فتعرقت وارتجفت وهي تقول أنا كاتبة وبينما كنت اكتب رواية من رواياتي وجدت نفسي في عالم غريب وأرض أخرى ثم رفعت كفها وهي ترتعش وأردفت قائلة لقد ذهبت إلى هناك بنفسي حتى أنني اختفيت من منزلي لعدة أيام سألها متعجبا وأين أسرتك؟ ألم يلاحظوا غيابك؟ قالت بألم أعيش وحدي حسنا وماذا حدث هناك؟ تنهدت وقالت وكأنها رواية تخص كاتبا آخر سرت وحدي وطرقت باب بيتي إحدهن كانت سيدة حنونة ولطيفة استضافتني وأطعمتني فبقيت لأرعى بناتها عندما غابت فجأة مع ابنتها الصغرى لأرد لها الجميل ولكن لكن ماذا؟ التقينا مرة أخرى ولم تعرفني حتى زوجها وابنتها لؤلؤ لم يتعرفا علي عندما ذلفا لقرية الدحنون وكأنهم جميعا لم يروني من قبل كيف هذا؟ تحسست بشرتها بيدها المرتعشة وقالت لقد تغيرت ملامحي مرتين عدت لشبابي هناك ويبدو أنني أفسدت الأمور وأحدثت الكثير من الفوضى كيف حدث هذا؟ رفعت حاجبيها وقالت سأخبرك بالتفصيل ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليقوم بتسجيل حواره معها ثم أمسك القلم ليكتب بياناتها في ملف ورقي خاص قبل أن يرفع البيانات على الحاسوب وسألها ذكريني باسمك سيدتي؟ أجابته وهي تخرج عويناتها من حقيبتها وترتديها اسمي ميسكة تمت بقلم الدكتورة حنان لاشين استمعت إلى رواية أوبال للكاتبة الدكتورة حنان لاشين تم انتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد 2018